السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم ملامح أحب أبارك لكم مقدوم شهر رمضان وأقول لكم كل عام وأنتم بخير مبروك عليكم الشهر وتقبل الله منه ومنكم صالح العمال يا رب وأحب أوجه لكم رسالة وإن شاء الله أنكم تكون من يستمعون القول فيتبعون أحسنا طبعا البكرة ان شاء الله راح نصوم وأحب أوجه رسالة ونصيحة للناس اللي قاعدة تحت صور خليعة وبنات متبرجات ولا عاريات يعني اذنوبك يلا تشيلك تروح تشيل اذنوب الناس ما رح تستفيت شيء انت الحين لما تحط الصورة هذه هل يترى انك انت رح تكسب حسنة من وراها ولا سيئة ان كانت حسنة الله يزيدك وان كانت سيئة انصحك لا تعبي ميزان سيئاتك خليك بكرة يذمت تموت اذنوبك معك بعض الناس تموت واذنوبها جارة اليوم القيام وكثير نشوف الناس هذه من مطربين من فنانين من من ناس يعني مصورين يصورون صور حريم وينشورون أنت الآن قاعد تحارب ربك في المعاصر والله هذه خيانة لله الله نعم عليك بنعم كثير نعم عليك بالصحة والعافية نعم عليك بيد, بيد اللي خلك تحفظ الصورة هذه وتحطها في العرض وتجاهل ربك فيها مرح تستبيق شيء أنت لديك أمنيات كثيرة تتمنى أنها تتحقق طيب بالله كيف تتمنى كيف تتمنى أنها تتحقق وانت تجاهل ربك في المعاصر تحط صور خليعة حط صور بنات حتى لا تقولي أنه أنا والله حط صور بس صور وجه بنت طبعا نقول لك المرأة كلها عورة مع دوجها في الصلاة يعني حتى النظر إليها حرام وعلى فكرة ترى العين تزني بالنظر للحرام ترى كأنها تزني فلا تسبب فاحشة كبيرة ولا تشيل ذنوب فوق ذنوب وذنوبك يلا تشيلك على الأقل يعني حاول أنك أنت تستفيد من أنت اللي قاعدة تملكه يعني أنت حط صور عيدية صور رمزيات إسلامية ما كثر الله الله الصور بعد قد تشيل الناس وتشيل اثم فوق اثم تخيل, تخيل معي لو انك انت حطيت صورة عارية او صور بنت او متبرجة وحطيت الجوال جنبك ونت والنوم النوم هل ظنك هلك بيجون نغيرون الصورة على طول ممكن تقعد سنة شهر شهرين ممكن ينذب الجوال في الدرج وطبعا المظافين عندك 24 ساعة يشوفون مرح تستبيت شيء والله جد واذنوبك ماشي اليوم وقيام فحاول انك انت ما تحارب ربك في المعاصر تذكر من قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون المجاهرون اللي هما يجاهرون في المعاصر ومعافى اللي هما أختصم الله يعني الناس اللي الله يسامحهم ويتوب عليهم إلا المجاهرون المجاهرون لهذا اللي حاربون ربهم في المعاصر اللي يسوي سيئة وينشرها ويجاهر فيها ما رح تسوي شيء فأنا أنصحك, أنصحك أنك حاول أنك أنت ما, ما تكسب ذنوب الناس وحاول انك انت تستفيد من الشيء اللي وساهم في نشرة خير ما تدري اي حسنة تدخرك ف فأتمنى لكم التنفيق كل عام انتم خير وأتمنى لكم تسمع مقطع هذا مني هدام من ملامح وإلى اللقاء وإلى اللقاء تلاوة وقيام رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة يا لذة الأوقات في أيامنا رمضان فيك عبادك وصيام فدموعنا بخدودنا رقراغة تسقي قلوبا زانها إسلام تسقي قلوبا زانها إسلام رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة رمضان Malame.com Malame. .com. Malame.